موطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فَكَذَّبُوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر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 إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل مقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟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 إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فأقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا على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 فذوقوا عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل شرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر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 ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوا في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند I'll